بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما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 فلا تتذكر يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره مما تعد جاء العزيز الرحيم الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء من ثم سواه ونفخ فيه وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ لِقَاءِ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 فَدَنَا ابْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرَجَعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُؤْمِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَاكُم كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لأملأن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 119. وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون 110. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون 111. زَٰلَمُ دِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ أَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى فلهم جنات اتْلُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ نَارٌ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا عَذَابُ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَتْ آيَاتُ رَبِّهِ ثم أعرض عنها إنا من لقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية للقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا 119. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون 110. إن ربك هو يصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 111. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في